بسم الله الرحمن الرحيم ونجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة دميرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قو سين أو أدنى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 تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثان وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْخِرَةِ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 وإذرا أخرى وأل ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم ما يجزاه الجزاء أوفى وأن إلى ربك المنتهى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْآخِرَةِ وَأَنَّهُ هُوَ أَوْغَنَا وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَاءِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَأَطْرَابَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَاءٌ فَغَشَى هَا مَا غَشَى فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذور الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ 129. وتضحفون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا